فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَا لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْوَاةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ